بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كثروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص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 وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنَمْشُوا وَاصْدِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا افْتِلاقٌ أَمْ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا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 جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب أولئك الأحزاب إن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 وشدَدَنَا مُلْكَهُ وآتَيناهُ الحِكْمَةَ وثَصَلَ الخِطَابُ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوَرُ المحراب إذ دخلوا على داود ففزِع منهم قالوا لا تخف قَصْمَانِ بَغَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِ وَلَا تُشْتَطَ وَهْدِنَا إلَى سَوَاءِ الْصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِلَهُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَتَهُ وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِي هَا وَعَذَنِي فِي الْخِطَابِ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعجه وَإِنَّ كثير من الخلقاء الى يدغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم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 أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحاتك المفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزل إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أور الألباب ووَهَبْنَا لِذَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِن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 وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مآبٍ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَعَذَابٌ ۖ ørكُضْ بِرِجْلِكَ ۖ مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَبَعَثْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْصًا فَاضْرِبْ وَلَا تَحِنَّفْ إِنَّ وَجْدَنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المشطفين الأخيار واذكر إسماعيل وليسع وذالكفل وكل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 هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صال النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم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 اتخذناهم سخريا أم عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغثار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أن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 إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا أغوي أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملا أن نجهنما منك ومن من تبعك منهم أجمعين